بسم الله الرحمن الرحيم عبث وتولى أن جاء أبو الأعمى وما يدريك لا إلا هو يزكى أو يذكر فتن فاهو الذكرا ان من استغنى فانه تلهو تصدى وما هنيك الا يزكى واما ان جاءك ينسى وهو يخشى فانت ان تلهى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةً فمن شَاءَ ذَكَرَةً فِي صُحُفٍ مُتَرَّمَةٍ مَرْفُوَهَةٍ مُطَهَّرَةً بأيدي سفرة كرام بارة قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَةً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 فلينظر الإنسان إلى طيانه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخنا وحبا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 ترهقها قتاه اولئك هم الكفره الفجر